وَجَهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَضَرَ السَّمَاءَ بَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيْفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ ل_h وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ